بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّفَّاتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّانِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدًا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 وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وهنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون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 انهم يوم اذن في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون الا انا نترك الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون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 اللشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الترفين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قال ق يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وخذنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون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 نزل أم شجرة الزقوم؟ إن جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين.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 ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم مندرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين لقد نادانا نوح فلنعمل مجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم فجعلنا ذريتههم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين ان كذلك نجز المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اِفْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا وَلَنكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ قَرَاءَ إِلَى آَنَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ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 بهذني من الصانحين فبشرناه بغلام قديم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابي تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين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 وبشّرناه بإسحاق نبياً من الصالحين، وباوَكْنَا عليهِ وَعَلَى إسحاقَ، وَمِنْ ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا بِنَالْخَرْبِ الْعَظِيمِ، وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ هَذَا الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُ مَصْرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه أنا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين فتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إن كذالك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنَّهُ طَلَّمِ الْمُرْسَلِينَ إذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ Thumma demarna ala'arin, fa'inna kum la termoron alayhim mubshihin, wabil lil,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 وَسَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّيَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إلَى مِئَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَأَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ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 جهنم وما من ما الا له مقام معلوم واننا لنحن الصافون وان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 ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين